كفايه يا شعري ما بقى في صدور قلوب وش اللي بقى من نبض في قلوب حسادك أنا قبل, في أنا قبل عرفك ما حسبت القلوب تذوب لإنه بزغ فجرك وحليت في بلادك أنا قبل عرفك ما حسبت القلوب تذوب لإنه بزغ فجرك وحليت في بلادك ولو ان الحسد يبني بيوت الحجر والطوب ما دابت قلوبه الحسد تحت وقادك ولون العمر زله ونقش البيوت ذنوب ورحمة عدوك تحت برقك ورعادك هجرتك ومن ذنبك وهمك قدرت أتوب لكنك قدر مكتوب طيشك وميعادك عشقتك غلاء يوم عشقك علي مكتوب وحفظتك وله في عيون ناسك ونقادك ورسمتلك من دمي مساحة مدى ودروب ولبست كغل مملكه فول عيادك رسمتلك من دمي مساحة مدى ودروب ولبست اغلى مملكها فول عيادك وبنيتلك دولة تحتضن في دراك شعوب وصرح عليه اسمي وتاريخ ميلادك وقبل لا تكون بروح جمهورك المطلوب تراك أقرب من الروح في قلب جلادك يرحبك الخفاك من كل فج وصوب وبين الضلوع العود جلستك وشدادك يرى حبك الخفاق من كل فج وصوب وبين الضلوع العوج جلستك وشدادك والانضاق من جو الهجينية هو المسحوب مضاقة من المركاض فالساحه اجيادك ومدمن جمهورك وعشقك علي مكتوب تربع على عرشك ومركاك وشدادك